وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وَم تَ تَودًا فََم في وَتَم طَغَلَ بِهَا وَما مُ سل بالِالآياتةِ إِلاا تَخوفَ وَما سل